بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان أعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر إن شارئك هو الأبتر